وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملئ الأعلى ويقذفون من كل جانب زحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشذ خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسرون فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوتون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويل جُرُّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَافَرُونَ بَلْ هُمْ يَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ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 119. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون 111. إلا عباد الله المخلصين على سرر متقابل كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم كان لي قرين يقول أن أَكَلَ مِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا كوت من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمِيتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعذَّبِينَ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أفل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لا منها فمالئون منها البطوم ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آبا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 وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَدَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۖ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةٌ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تُرِيدُونَ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 فراع عليهم ضربا في اليمين فأقبلوا إليه يذفون قال أتعبدون ما تنحطون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنو له بنيان فألقوه في الجحيم فأرى قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حنيم فلما بلغ معه الزعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يا بني فَكَفَ انظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَهْدَيْنَاهُ أَن يَذْكُرَ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 كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن بريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد منن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 سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجد المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تستقون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 في الغابين ثم دنا الرل الاخرين وانكم عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون وان يونس من المرسلين اذ ابق الى الفريق المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبت في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأن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 ألا إنهم من إذكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين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 صِيم فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِرِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحُ جَحِيمٍ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِن أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ ثَبَتَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ